فَإِن تَوََّو فَإِن اللهَّهَ لا يُحِبُّ لِكَافِريد إِ اللهَّهَ صطَفَ آدَمَ وَنُ حَو وَآلَ إِبَرَهِمَ وَآلَ عِمران عَعَم ذُْزِيَةَ بَعضُهَا مِن بَع وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِنّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُزِيَةَهاَا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجب فَتَقََّ لَهَا رَبُّهَا بِقَابُولٍ حَسَنُِ وَأَم بَتَهَا نَباتًَ حَسَنَوا وَكََّّلَهَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ موها يوزوق م ش أ غر